أَنَسْتَ نَارًا سَاتِكُمْ مِنْهَا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ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 حتىََّ إِذَا أَتَوعَلَ وَادٍَّمْ لِقَالَت نَملَ تُّأَُهن النَملُ, النمل دُخُلُ مَسكِنَكُمْ أُدُخُلُ مَسكِنَكُمْ لا يَحطِمًا النَّكُمْ سُلَمَانُ وَجُودُهُ وَهُم لا يَشْعُرُون فَتَبََّمَ ضَاحِكَم مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي وَأَلْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْر فَقالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجتك من سبئ بنبئ يقين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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَىٰ هَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ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 وَوكان فيِي المدينينَةِ تِسعةُ رَق يُفْسِدُونَ فيِي الأْرض وَلَا يُصِْحون قالَاوا تَقاسَمُ فيِ اللهِذلُ بَييتَّهُ وَأَهْلَهُثَُّلَ نَقًُا لِوليه ثمَُّلَ نَقًُا لِولهِ مَا شَهِدنَا مَهْلِكَ أَهْنه وَإِنَّ لَ صَادقُون وَمكَرُوا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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون النجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم متجعلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وعلا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 فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أئلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المبطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا مما تذكرون أمن في نمات البر والبحر ومن يرسل الجاح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلقة من يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أعلى الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الوئب إلا الله وما يشعرون أيامكم بل اتزارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباعنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق ما ينفرون ويقولون متى هذا الوعد إن كن لستم صادقين قل عسى ان يفول ردف لكم بعض الذي تستعذر وان ربك له فضل على الناس ولكن اكثر ما يشكرون وان ربك لا يعلم ما تكنون صدورهم ولا إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لودا ورحمة للمؤمنين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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر كل أمة فوجا من, من يكذب بآياتنا فهم نزعون حَتَّى إِذَا جَاءَهُ قَالَا كَذَّبْتُمْ بِآلَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَن ماذا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَى وَمَا هُمْ لِيُنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُسْحَقُ فِي الصُّورِ فَتَذْهَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ كل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ